هتجي دلوقتي غرد فأنت البلبل والصداحو اسمع هنا هون يا سيد الرسل يا من عمّني كرمت نفسي أذورك وصلّت صوحبّي حرمّك جرّ ايه؟ ايه عادي؟ غرت بقى انت البلبل الصداح قول مال دلوقتي اهو <تصفيق> يا زيد يا ابو زيد ايوه ايوه <تصفيق> ياك ترى ستارنا ايه صاحي قلت لك بدك قهوه انت برضه وعدنان ما شاء الله ايه You did yeah. Yeah. بقيت الاوقات كمان لما زمانه يجمع كل قبيلو قزمك الله عليه الله امم